المبارك هذا الشاب يديني قبل احدى عشر سنه、قبلها. ويخبرني ب ه ذ ه ا ل ق ص ة يقول يا شيخ أنا شيخ كنت في أ ح د أ ح ي الاحياء ء م س ج احدى المدن ا ل ك ب ي ر ة أ س ك ن في ذاك الحي يقول هذا الشاب وكنت صاد ناد بعيد عن الله مسكرات مخدرات هجوله روحه ج ي ة آ خ ر اهتمامات الدين والصلاه والله ما ا ر ت ف ت إ ل ى ا ل ع ب ا د ة ولا إ ل ى الصالح سنوات, سنوات مخدرات و ص ي سنوات م مسكرات ومع هذا كله فقر شديد سيارتي ت س سنين وثمانيه م س ق ع ن كل ج ه ة وطلبه مع الشباب وروحه وجيه يقول عندنا في هذا الحي قصر هذا صاحب القصر من اكبر اثرياء ا ل م م ل ك ة عنده مليارات ما شاء الله ل ق و ة الا بالله صاحب القصر عنده ف ت ا ة ج م ي ل ة عمرها واحد وعشرين س ن ة هذه ا ل ف ت ا ة هوايتها استعراض في الشواذ تلف تركب س ي ا ر ة اخر مدير و تلبس هذه ا ل ا ز م ة ي ق و ل تستعرض في الشوارع الشباب ع ن يمينها و شمالها يطالعون فيها ما ي تعطي أ ح د وجه نهائيا يقول صاحبنا هذا يقول هذه بنت ح ي ن ة و كل يوم تطلع في س ي ا ر ة اخر مدير اجي جنبها بدلت ا ل م ص ر ق ع ة أ ط ا ل ع فيها بواري هرنات أ ط ا ل ع في هذه ا د م ه و الله فاقدت ي ما ع عمل ط ي ي في ن وجه ما أصلا تعطيني وجه يقول بس بنت حينة كل يوم يوم جيت أضايقة كل على هذا الحال كل يوم على هذا الحال كل بس بنت جنبها شفتها ما هذا هذا هذي ه ولكن ا وهذا ا ي ة هذي فتح. ي ا يقول هذا ا لك ش ا ب ل على يوم ه ذ ا الحال على هذا ا ل ح ا ل يقول يوم م ن ا ل ي م رجعت ا ل م ي ن ويقول وارجع ل ب ت في الليل الاخير. ي ذو د خ ل ت غرفتي. ان ل ذ ي م الله ض ي ق و ا م الله وجل به عز ع يجب يقول ل جلست س نفسي ت مع مصراحة. ي ط ي ان ف ل ا الى م تتحدث ى ي ق عن ا ل ن ف س ي انا د خ ل غ ر ف ت ي يا ا ف ل ن الى متى? إ ل ى متى مخدرات مسكرات غ ف ل ة بعد عن الله ترك صلوات متى ترجع متى تعيش زي فلان ولا تحاربكم متى تعيش زي أ خ و ك الفلاني متى تعيش زي إ م ا م المسجد متى تعيش زي الناس يقول وانا في هذا المد و ا ل ج ذ ر مع نفسي يقول إ ذ بي أ س م ع اذان الفجر يؤذن الله أ ك ب ر يقول كم ا ر و سمعتك آ خ ر ا ه م ا م ا ت ي هذا ا ل أ ذ ا ن ل ك ن جاء هذا ا ل أ ذ ا ن في وقته جاء و أ ن ا في صراع مع نفسي يقول قلت الان, الآن اروح أ ص ل ي يقول اخذت د ر ج ا ل م ي ا ك ر ب ك م الله وتووشت ولبست ثوبي و ح س ن ذيابي كله م خ ض ر ولبست شماغي ورحت المسجد متخفي إ ل ا ج م ا ع ة المسجد طالعهم فيه لا إ ل ه ذ الغفلان يدخل المسجد معقوله معقوله ان يخش المسجد يقول انا, أنا اطالع في نظراتهم ا ل ع ج ي ب ة ا ل غ ر ي ب ة فيه أ خ ذ ت الصف ا ل أ و ل علي مينه وجلست س ن ن ت خ ذ ت ا ل ق ر آ ن أ ق ر أ ب د أ ت نفسي ترتاح ب د أ ت نفسي تسكن ب د أ ت ا ل ط م ا ن ي ن ة تنزل علي يقول أ خ ذ ت أ ق ر أ ا ل ق ر آ ن يقول أ ج م ل لحظات عمري تمر علي ا ل آ ن يقول أ ق ا م ت ا ل ص ل ا ة أ غ ل ق ت المصحف رجعته قمت أ ص ل ي أ ص ل ي مع ذاك ا ل إ م ا م و إ ذ ا بذاك ا ل إ م ا م ي ق ر أ والذين إ ذ ا فعلوا ف ا ح ش ه أ و ظلموا انفسهم ذكروا ي ق ر أ هذه ا ل آ ي ا ت والله إ ن ي أ ب ك ي من أ و ل ا ل ص ل ا ة إ ل ى آ خ ر ه ا و إ ن ي أ ش ع ر بسعاده لا يعلمها الا فقر السماوات و ا ل أ ر ض س ل م ا ل إ م ا م يقول وإذ لازلت في مصلاي ودموعي لازالت تنهمر أ ب ك ي ل أ ن ي وجدت راحتي و ط م أ ن ي ن ت ي افكر في نفسي و ا ب ص ا بان دم ويني من هذه ا ل س ع ا د ة من زمان يقول ا ل إ م ا م ذكي لمحني بعدما خ ر ج ج م ع ة المسجد جاء جنبي الامام سلم ع ل ي وقال لي ي فلان ا ل ل ه ي حييك وصلت كم هجرت هذا المسجد ي ف ل ا اليوم وصلت ا س أ ل ك بالله ما تتركها بعد اليوم يقول طلعت في الامام وقلت لها الا انت اللي اسالك بالله ما تتركني بعد اليوم والله اني تعب الى الله يقول اخبرك م الامام و ص ب ح يتواصل معي اليوم الثاني رحت اقصر ذيابي اليوم الثاني وانا مع الشباب في الاستراحه مطوع والله مع الشباب في ا ل ا س ت ر ا ح ة صاحب استقامه و هدايه ما تفوتني ا ل ص ر ا ح ة اول من يدخل المسجد ل ا لا يعلمها الا الله يقول بعد يسوع ب من استقامتي اسمعوا المراقب ا ل ع ج ي ب ة ا ل غ ر ي ب ة يقول بعد اسبوع من استقامتي الا اتصال يجيني الشباب مطارح يا فلان ح ن ا في ا ل ا س ت ر ا ح ة ا ل ف ل ا ن ي ة ومستضيفين أ ح د المشايخ ارسم و ت ع ا ط ا ئ ر ة و ع ش ا وجلسه مثل هذه ويجلس ي م ا ن و ب ك ر يقول ب س ثوبي ا وشماغي طيب وشغلت إيش؟ الددسن ل وشغلت الددسل ع فين أروح؟ عشان أ ر و ح ل ل ا س ت ر ا ح ة للشباب مطارح يقول انا خارج من ح ي ن ا يقول أ م ر من أ م ا م هذا القصر اللي فيمن ه اللي فيه, البنت الفتنة اللي فيه الفتنه ب ن ت ا ل ة اللي ي ف الفتنة يقول إ ذ ا بباب القصر مفتوح و إ ذ ا بتلك ا ل ف ت ا ة لابسه قصير ونادره شعارها وفي كامل زينتها يقول أ ن ا ظ ر ه ا وتناظرني أ ط ا ل ع ه ا واطالعني الا تقول لي تعال مو أ ن ز ل ا ق ز ا ز ة و أ خ ذ الرقم و شهرين علاقات بعدين حددلك موعد لا لا تقول تعال أ ت ا ه ا ذاك الشاب في لحظه ة لحظة, لحظة في ضعف و تقول لك ا تعال يقول ذ الشاب و الله ه ن ي نسيت اني نطور <تصفيق> <تصفيق> هذه ا ل ف ت ا ة اللي ا نصف الشباب الحين تقول لي تعال يوم ما ي ص د ق لبضات قلبي ب د أ ت ز ي د مرتبك وين اوقف الدتسل وين احطها وانزل هذه ا ل ف ت ا ة يقول انا م ر ت ب ك يقول شوي تجي يدي على المسجل و يشتغل اي والله يخبر ا يقول تجي يدي على المسجل و يشتغل وادبي اسمع قول الله عز و جل الف لا هذه الايه ف ن ا م ت ل ن ه ا ر س ا ل ة منهم لفلان تكون م ط و ع ة وثوب ل ح ي ة وثوب صيد ولديك مثل هذه الفتن والابتلاءات يقول عشقت الدبسي والله اني تركت الفتاه خلفي وتحرك الايمان في قلبي ورحت الشباب مطابعه ب ا ل ا س ت ر ا ح ة يلعبون طايره ي يلعب. يلعب. ل ع ب قلت ما ا ن بيمكم ماني بحولكم يقول جالس والله ان الشيخ يتكلم في ا ل ا س ت ر ا ح ة ان عندي شعور اني اسعد مخلوق على وجه الارض س ع ا د ة طمانينه لاني تركتها لله قذف الله في قلبي س ع ا د ة وثبات عجيب من هنا بدأت يقول هذا الشاب انا رحت في حال سبيلي لكن ا ل ف ت ا ة في قصرها م ق ه و ر ة ض ف ش ا ن ة هذا اللي ما يسوري ا ل ي ن وشدس المخدعه ما تسوى والله العظيم يا خ و ا ن ما تسوى لها الفين ريال واناديه قله و ل تعال يطنشني ويروح هذا القرص واجه ذوة <تصفيق> يحتاج اكيد ما دوة ايمان, دوة إيمان. يقول هذا الشاب البنت اخذت تاكل وتشرب معها ك ي د انه سمع اني اخبار ميتين اكيد انه ش ا ب فيه شيء ماهو زين بدات تبحث عن هذا الشاب تريد ان تعرف سبب انه طنشه واح وكيد النساء ايش اخوان بسيط لا والله يقول ا لي مثلا ما ت ر ك ت على امتي بعدي اشر من ف ت ن ة النساء أ ش ر من ف ت ن ة النساء كيدهن عظيم ة ح ب ة الكرام والله عز وجل يقول عن الشيطان إ ن كيد الشيطان كان ضعيفا ا ل م ر ا ش د كيدا ومكرا من الشيطان ا ح ب ة الكرام هذه ا ل ف ت ا ة بدات تبحث عن ر ق م ذاك الشاب حتى وصلت له ت ك ل م ه انا ف ل ا ن أ ن ا ف ل ا ن ة يقفل بوجهه و ي أ خ ذ ا ل ش ر ي ح ة يكسرها وغير ر ق م ثاني يبغى يفر ب إ ي م ا ن ه و ت ب ا ك ربته هذه ا ل آ ي ة تحاول م ر ة مرتين أ ر ب ع عشر ما في ف ا ئ د ة تدون شويه ذ ه الفتاه ذهبت الى شقيقته ا وكونت معها ع ل ا ق ة مع اخت ذاك الشاب حتى قويت ة العلاقة و ص ب ح هذه ا ل ع ل ا ق ة متينة ق و ي ة بعد م اصبحت هذه العلاقه ة متينة الفتاة يرحم محيال من بدأت تستشفع بتلك、الفتاة. تكفين واللي يرحم والديك عندي لي سؤال ش ر ابي ي ك ل متينه ن ي دقيقة وحدة ك ف انا حايرة واتعذب اشد العذاب واللي يرحم واللي والديك يدق ي ع ل د قويه عليه دقيقة ح د ة ث ا ن ة وحدة ذ ب ت الاخت اخوها افلان حرام عليك عند حرام البنت قاعدة تحترق من أ ش ه ر رفض الشاب قالت كلمها اتق الله فيها لعله د ا ي ت ه ا تكون على يدك يقول هذا الشاب ل م ا قالت اختي هذا الكلمات قلت خلاص خليها ل د ق والله اني قوي ب ا ل ت ه ا ل د ق علي ا في ا ل س ا ع ة ا ل ف ل ا ن ي ة لمن كلمت اخته تلك ا ل ف ت ا ة انجنت فرحت ن ت ظ ر ذاك الوقت جاء ذاك الوقت أ خ ذ ت جواها رنت على ذاك الشاب الو فلان والله ما أ ب غ ى أ ك و ن معك علاقات ولا قدمت عندي ولا أ خ ر ت لكن عندي سؤال م حيرني من أ ش ه ر و أ س أ ل ك بالله تجاوب عليه بكل صدق و ص ر ا ح ة قالها مطر بشي ء أ ب ش ر ي تفضلي قالت أ ن ا لمن ناديتك في ل ح ظ ة ضعف وانكسار عندي و أ ن ت تعرف ان هوايتي فقط استعراض في الشوارع والله ما أ خ ذ من أ ح د ر ق م ولا عندي علاقات محرمه لكنك أ ت ي ت ن ي في ل ح ظ ة انكسار و أ ق و ل ك تعال مارس معي ما تريد تركتني ورحت اكيد سمعت عني اخبار ماهي ح ل و ة اكيد ش ف ت فيها منظر ماهو ز ي ن اذا بلاك الشاب ينظر لها وقالت تريدين ان تعرفين السبب قالت يا ليت قال والله ما اقول لك الا ا ل ح ق ي ق ة عندما ر أ ي ت ك والله اني انهزمت لشهوتي ونسيت اني مطوع صاحب لحيه ودوق ا ل ز ي ر نسيت اني ب ر و ح ل ل ا س ت ر ا ح ة ومطاوع انهزمت لهذه ا ل ش ه و ة لكن مع ارتباك يشتغل ا المسجل فسمعت قول الله عز وجل الف لا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يقول ت ر ك و ا ي و وهم ا امنا لا ي فزادتني ت ن ن و يقول ف هذه ا ل ا ي ة ايماني لايماني وثباتي لاثباتي يقول ذ ا ك الشاب انا ارسل هذه ا ل ا ي ة على تلك ا ل ف ت ا ة ا ذ ب ي تلك ا ل ف ت ا ة خلف السماء تبكي بكاء الاطفال تبكي بكاء مريف ثم تقول ا ك الشاب وشدوا ه الله ثم ان اشدك أ ن ي تائبه الى الله أ ق ل ع ت تلك ا ل ف ت ا ة ع ن ا ل ذ ر و ب المعاصي حسنت ت و ب ة تلك ا ل ف ت ا ة انضمت إ ل ى د ا ر ن س ا ئ ي ة بداخل حارتهم بل والله ا ل أ ع ج م من ذلك أ ص ب ح ت هي مدير تلك ا ل د ا ر هي التي تصرف على تلك ا ل د ا ر هي التي تبذل من مالها ومن خير الله الذي أ ع ط ا ه ا على خ د م ة دين الله عز وجل بعد أشهر ث م ا ن ي ة أ ش ه ر باستقامتها تتصل على ذاك الشاب يا ب ل ن ي ب ل ا ن أ ن ا أ ر ف ت السعاده والنور على يديك انا عرفت ا ل س ع ا د ة والنور على يديك يا بلال والله ما اتزوج الا انت اريد ان تتقدم لي زوجا على ما يرضي الله عز وجل اذا بداك الشقه كلها والله زياره جدتي مصقه ومافي و ظ ي ف ة ولا راشد ولا شقه والله ا ن ت تطربين المستحيل والله ما استطيع على الزواج اذ بتلك ا ل م ؤ م ن ة ا ل س ق ي ة النقيه تقول الدنيا عندي و ا ل آ خ ر ة ب إ ذ ن الله عندك و الله ما تزوج إ ل ا أ ن ت أ ق ن ع ت ه اقتنع ذاك الشاب أ ق ن ع أ ب و ه ذهبوا و الاب ل ي خ ت ب و ا تلك الفتاه بعد أ ن أ رسموا مشوار طويل عريض و مراسيل ل ل أ م حتى وافقت ا ل أ س ر ة على أ ن يتم التوافق و وأبوي مع باب القصر اسمعوا إخوان يقول وأنا يقول بدموعي يقول فيه يا أبوي يقول ل دخلت القصر العجيب القصر تنزل لي طال أنا أسير أبكي باب ذاك يا باب فيه لي ليش تمكي مع مع إذ اليوم يوم فرح اليوم تخرج ب ز و ج ة على ما يرضي الله ليش تبكي ق ا ل يا ابوي هذه القدمين يوم من الايام من كانت ت ت ع مني الى هذا القصر لاعصي الله وهذا اليوم يا ابوي ادخل بهذه القدمين من اجل ان اخرج ب ز و ج ة على ما يرضي الله ما الذي تغير, الذي تغير الايمان و ا ل ت ك و ى والتوبه ومن يتقي الله يجعل له مخرج يتزوج بتلك ا ل ف ت ا ة أ ص ب ح عنده س ي ا ر ة ك ش خ ة آ خ ر مدير أ ص ب ح عنده شفكه ا ص ب ح ذ ا ك ا ل ش ا خ ا د م ل د ي ن الله و تلك الفتاه موعد الله ا ل آ ن ن ع د ه م أبناء و الله ا ت و ل ا ز ا ل و ثابتين على دين الله سأل الله ي ث ب ت ه م و ي ر ز ق ه م الخاص إ ل في ا ل ق و ل يوفي العمل شفت ا ل توبه شفت المحروم توبه شفت المحروم توبه شفتي شفتي ك ذ ب ة